What? Mm-hmm. ردنا فعفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا One, two! زين يوم القيامة. Pues... ]Mm الله الله عبد عليه. لا تخلفني. إنك لا تخلف المعاذ استجاب لهم ربهم ان اوسى صدق الله العظيم الفاتح